SEMMAW CHABDITAK HEDMAW CHABDITAK TIPJIL YA MUSAB HARAD SHIIATAK HARAD SHIIATAK SEMMAW CHABDITAK HEDMAW CHABDITAK TIPJIL MUSAB HARAD SHIIATAK harat chi'at sen ma'chit tek hit ma'hvaritak tuchil ya musa harat chi'at harat chi'at tek hit ma'hvaritak tuchil musa يا ابن اللي طلع هالطاهر التشم يا لعيب مصابك سيدي يا عفا لنحب على الكبد والكبيذ ذاب لو نبكي على قبرك دا بركت لونبكي على جبرك يا امرك تهدم والغصبه وفداك هيب ما مرقدك يا ابن الطاهره حالتك عاغل حالتك سمو شبيدك هيب ما Tijil ya Musa Harad shi'atak Harad shi'atak Semmaw jaditak Hidmaw chadritak Tijil ya Musa اليوم اهل القدر ودنا نناشدها اللي شلعت ترات المخطع القيام والدين ما عاد غير النار موعدها وبيوم القيامة النار موعدها ويا المصطفى مععدهم وفاة دمع الفاجعة ترجم محنتك ترجم محنتك سموا جبتك هدموا YAMOSA HALAT SHIIATAK HALAT SHIIATAK SEMMAW JADTAK HIDMAW HADRTAK TIKJIL YAMOSA شبدك من تصرب حضرة الزغرة ويموسى بن جعفر ده العبرة وأصحاب الغدر من هدمة والحضرة حضرة بالبقية وتجد حضرت بالبكاء وتجذب الحسر لفم الحسن حيرنا الزمان يا محنا المنفيين نحن ذلبتك نحن ذلبتك سهم موجه ليك قد مو حضرتك Tijiliya Musa Harad shiiyatek Harad shiiyatek Semmaw janditak Idmaw hathritak امتت والجسد يا ابن المهتظى يا شيعور بس حسيان جدك عالترو خلوا ابسها مصوبة وشدة والنحر قطار رضوا صدره راسه راسه راسنه علی الرميح بقى هار وين المنتظر ثارك ينتظير وانت بغابتك وانت بغابتك سموا جبتك هدموا حضرتك تلك جليا مصاب حارت شيعتك شيادتك سمو حضرتك هيت مو حضرتك يا مصاب حان شيادتك حان شيادتك كلمات الشهر الحسيني كرار حسين الكربلائي اداء الرادود الحسيني صاحب الكربلائي انتاج إذاعة الروضة الحسينية مقدسة شم موكبك